وكل ب د ا ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النعم بعد أ ن انتهينا من س و ر ة ا ل ب ق ر ة نلج و في التفسير في ال عمران ولكن لن يكون تفسيرا مفصلا و إ ن م ا سنقف على ا ل آ ي ا ت التي تحتاج إ ل ى كشف ا ل ا ش ك ا ل الذي بها أو إ ش ك او ل الزهن الزهن يقع في الزهن، تعارض يقع في تعارض أ حكم فقهي أ ش ا ر ت اليه الايه ي ل فسنقف على هذه ا ل آ ي ا ت ولن نفصل تفصيل تام ل أ ن هذا يطول أ م ر ه ولكن ن أ خ ذ منها ا ل أ م ر الذي يحتاجه طالب العلم في ا ل ع ق ي د ة أ و في ا ل أ ص و ل أ و في الفقه او في استنباطه أ و في ا ل إ ش ك ا ل ا ت عموما في م ق د م ة آ ل عمران قال الله عز وجل الافلام ل ه ل هو و الحي ا ل ي ق والحي القيوم اسمين لله عز وجل يرد إ ل ي ه م جميع ا ل أ س م ا ء فجميع ا ل أ س م ا ء والصفات ترد إ ل ى إ ل ى كلا الاسمين الحي القيوم والقيوم هو القائم على عباده ب أ م و ر ه م وشؤونهم وتدبيرهم قال نزل عليك الكتاب بالحق قوله تعالى نزل و س ت أ ت ي بعدها مصدقا لما بين يديه و أ ن ز ل فاشكال لماذا هنا جاءت ب نزل عليك الكتاب وما قال أ ن ز ل عليك الكتاب هنا وقال و أ ن ز ل ا ل ت و ر ا ة والانجيل لا يستلزم من لفظ أ ن ز ل نزل واضح لا يستلزم من اللفظ أ ن ز ل نزل ف ك ل م ة نزل إ ن م ا يكون التنزل مقسما منجما و ك ل م ة أ ن ز ل إ ن م ا ا ل أ ص ل فيها أ ن يكون النزول جمله واضح ف ك ل م ة نزل قد ت أ ت ي بمعنى أ ن ز ل واضح الكلام وقد ي أ ت ي أ ن ز ل بمعناه ولكن إ ذ ا اجتمع نزل و أ ن ز ل يعنى بهذا الشيء وبهذا الشيء فيعنى بنزل أ ي التنزيل منجما وهذا هو أ م ر ا ل ق ر آ ن ليس كحال ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل ل أ ن ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل إ ن م ا أ ن ز ل كتابا واحدا ف ا ل ت و ر ا ة على موسى وكذا الإنجيل على, وكذا الانجيل على عيسى وكذا كل كتاب نزل على نبي ل أ ن ن ا بنؤمن ب أ ن ه ما من نبي ولا رسول بعث إ ل ا ومعه ر س ا ل ة واضح لكن لم يثبت ب أ ن ك ت ا ب نزل أ و نزل منجما بحسب ا ل أ س ب ا ب بحسب ا ل أ ح ك ا م إ ل ا ا ل ق ر آ ن لذلك المشركون تعجبوا وقالوا لولا نزل هذا ا ل ق ر آ ن ج م ل ة و ا ح د ة واضح الكلام رد عليهم رب العالمين قال كذلك ل ي اللام هنا لام لام ا ل ع ل ة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ت ر ت ي ل ا إ ذ ن ا ل ع ل ة و ا ل ح ك م ة من إ ن ز ا ل ا ل ق ر آ ن منجما هذا لين هذا يكون تثبيتا للمؤمنين وهنا م س أ ل ة أ و اعتبرها ضابط من ضوابط ا ل ق ر آ ن لكن احنا عايزين نمشي في هذه ا ل م س أ ل ة بترتيب يبقى ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى ب أ ن هناك ه فرق بين نزل و وانزل إ ذ ا اجتمع افترق و إ ذ ا افترق اجتمع واضح اثنين ب أ ن نزل ما الفرق بينه وبين أ ن ز ل هنا ل أ ن ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل إ ن م ا أ ن ز ل كتابا واحدا ج م ل ة و ا ح د ة على موسى وعلى و عيسى ل ى ع واضح الكلام ك ذ ا و أ م ا ا ل ق ر آ ن إ ن م ا من ضوابط علوم ا ل ق ر آ ن أ ن ا ل ق ر آ ن إ ن م ا ينزل ل أ م ر ي ن ابتدائي وسببي ما ع ي ش ا ب ن و ن ج ي أ ن ا و ل ي وسببي صحيح هذا ك ل ا م افهم الكلام د ه مهم جدا مهم جدا يعني ك ل ا م في ا ل أ ه م ي ة ملخص لوقت ك ب ي ر ممكن تفرغ ه في ك ر ا ء ة ع ل و م ا ل ق ر آ ن ع م و م ا م ف ه و م فهذا علوم ا ل ق ر آ ن أن ا ل ق ر آ ن نزوله ابتدائي و س ب ب ابتدائي لتعليم حكم ما واضح الكلام يعني ليس هناك سبب ل إ ن ز ا ل ا ل آ ي ة و إ ن م ا لتعليم حكم ما ولله على الناس حج البيت أ ق ي م ا ل ص ل ا ة و آ ت و ا ا ل ز ك ا ة هذا اسم انزال إيه؟ ابتدائي خلاص لتعليم ما ل أ م ر ما لبيان حكم ما لبيان اعتقاد ما سواء كان في ا ل ع ق ي د ة سواء كان في ا ل أ ح ك ا م سواء كان في ا ل أ خ ب ا ر ي ب هذا نزول ابتدائي أ و نزول سببي كما نحن م ش ي ن في الدروس تنزل مثلا يعني بالامس مش احنا تكلمنا ب ا ل أ م س في صحيح ا ل إ م ا م البخاري عن العاص بن وائل صحيح لما قال هذا الكلام لخباب بن ا ل أ ر ت قال أ ف ر ا ي ت الذي نزلت ا ل آ ي ه حينما قال لخباب قال ل ئ ن بعثني لاوتين ماله وولد فنزلت ا ل آ ي ة أ ف ر أ ي ت الذي كفر ب اياتنا يبقى النزول د ه سببي ولا ابتدائي س ب ب صحيح هذا ك ل ا م يبقى سببي سؤال وجواب ممكن تكون هذه ا ل م ح ا ض ر ة من أ ه م المحاضرات في الاسبوع كله السؤال ما معنى نزول سببي ما معنى السبب حدوث أ م ر ما حدوث أ م ر ما نزل ل ح ا د ث ة ما يبين حكمها أ و يقرر حكمها أ و ينهى عن هذا الفعل واصل الكلام بهذا معنى النزول ا ل ي ه النزول السبب إ ذ ا النزول ابتدائي ونزول سببي اربعه لا يعلم عن كتاب أ ن ز ل بمثل هذا التقسيم إ ل ا إ ل ى ا ل ق ر آ ن و إ ن كنا نعتقد ب أ ن ه ما من نبي ولا رسول إ ل ا و بعث و معه ر س ا ل ة ولكن ض ا ل ل ا م و ك هذه ا ل ر س ا ل ة كانت ج م ل ة و ا ح د ج م ل ة و ا ح د وضع الكلام كذا يبقى نخرج من بحث نزل نزل عليك عليك ا ل ك ت ا ب ة نزل عليك الكتاب ة الكتاب هنا جاء ن ك ر ة معرف بالالف واللام هل ممكن بعد ما اللي انت سمعته في المحاضرات ا ل م ا ض ي ة ان الالف واللام دي تفيد العموم نزل عليك الكتاب إ ذ ن الكتاب هنا ا ل أ ل ف واللام تفيد الاستغراق يبقى كيف نزل عليه ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل أ ي ض ا ونزل عليه الزبور وصحف موسى ها يبقى لازم تقول ا ل ع ب ر ة في الكتاب هنا ها؟ بخصوص السبب إ ذ ن ا ل أ ل ف واللام للعهد ليس ا ل أ ل ف واللام للاستغراق صحيح كلام يبقى ا ل أ ل ف واللام هنا ل ل إ ي ه للعهد القريب فرق بين اقول لك اعطني كتاب وفرق بين انا اقول لك اعطني الكتاب هات الكتاب بقى انت عارف يبقى في عهد بيني وبينك ان في كتاب معين صح الكلام كده يبقى ن ز ل عليك الكتاب ا ذ ا الكتاب هنا هو هو ا ل ق ر آ ن هو ا ل ق ر آ ن واصل الكلام اثنين ذكرنا ب أ ن النزول ابتدائي و ابتدائي و س ب ب فليس معنى نزل عليك الكتاب بمعنى أ ن ه أ ن ز ل ه ج م ل ة و ا ح د ة مفهوم هذا الكلام ك ل م ة نزل عليك الكتاب بالحق ك ل م ة الكتاب معنى ذلك أ ن هذا الكلام سيكون بعد ذلك مجموعا في كتاب صحيح كما قال تعالى ا ل م ذلك الكتاب لا ريب فيه و إ ح ن ا ذكرنا أ و ل ما ذكرنا تفسير سلطه ا ل ب ق ر ة إ ن ك ل م ة ذلك عبد الرحمن ا س م إ شارلين إ مع ان ممكن تقول لماذا لم ت أ ت ي ب ص ي غ ة إ ش ا ر ة القريب هذا الكتاب صحيح وهذه فيها د ل ا ل ة على أ ن هذا الذي أ ن ز ل عليك سيكون بعد ذلك كتابا بين أ ي د ي الناس يقرؤونه وصل ا م إ ذ ا نزل عليك الكتاب اذا الكتاب هنا ا ل أ ل ف و ا ل ل ا م ل ل ع ه د الذي هو ا ل ق ر آ ن قال بالحق بالحق في ا ل أ ح ك ا م وبالحق في ا ل أ خ ب ا ر مصدقا لما بين يديه و أ ن ز ل ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل من قبل هذا فيه رد على الاشاعره الذين يقولون ب أ ن كلام الله شيئا شيئا واحدا ب أ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل إ ن ج ي ل والتوراه والزبور وصحف إ ب ر ا ه ي م وموسى كلهم كلاموني كلام واحد فهذه ا ل آ ي ة بها رد عليه اشكال ل والإنجيل قبل ت و ر ا ة إ من قال الله عز وجل و أ ن ز ل ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل من قبل هدى للناس ف إ ذ ا كان هدى ف إ ذ ا قال المنصرون إ ذ ا كان ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل هدى فكيف تقول ب أ ن ه محرف ففي كتابك يقول ب أ ن ه هدى فكيف تقول أ ن ت ب أ ن ه محرف أ ن ت مخالف لكتابك ا ل آ ن أ ن ت مناقد لنفسك فكيف تقول ب أ ن ه محرف الجواب من وجهين اختصارا و إ ن كان الكلام فيه أ و ج ه كثير لكن من وجهين حتى تحفظهم الوجه ا ل أ و ل أ ن الله عز وجل هو الذي بين ب أ ن ه م قد حرفا بعده وهذا لا ي ن ا ق ض ب أ ن ه كان هدى حين إ ن ز ا ل ه إ ذ ن ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل من قبل هدى للناس أ ي ما هو الهدى أ ي ا ل ت و ر ا ة التي نزلت على موسى قبل أ ن تحرفوها و ا ل إ ن ج ي ل الذي نزل على عيسى قبل أ ن تحرفوها و ص ل الكلام يبقى هدى, هدى للناس إ ذ ن كانت ا ل ت و ر ا ة ر س ا ل ة موسى إ ل ى قومه كانت الانجيل ر س ا ل ة المسيح إ ل ى قومه صحيح الكلام إ ذ ن هذا به م س أ ل ة أ خ ر ى هذا به د ل ا ل ة ا ل ع ن ا ي ة ب أ ن الله ما خلق الخلق ثم تركه هملا و إ ن م ا خلق الخلق ل غ ا ي ة و ل ح ك م ة وما تركهم هملا و إ ن م ا أ ن ز ل عليهم الكتاب ه د ا ي ة لهم و أ ر س ل إ ل ي ه م الرسل ليبينوا لهم طريقهم ثم يبعثهم يوم ا ل ق ي ا م ة ل ي س أ ل ه م عما استجابوا وعما أ ن ك ر و ا أ ف ح س ب ت م أ ن م ا خلقناكم عبثا و أ ن ك م إ ل ي ن ا لا ترتعون فتعالى الله ينزه نفسه عن ذلك اذن هدى للناس إ ذ ن هذه د ل ا ل ة للايه دليل ا ل ع ن ا ي ة ثم قال بعد ذلك و أ ن ز ل الفرقان طيب هدى للناس هنا إ ش ك ا ل إ ذ ا كان هدى للناس فنحن كثير من الناس كفروا فما معنى هدى للناس والناس يكفرون الجواب ب أ ن هدى للناس أ ي بيانا للناس بيانا بيانا للناس ف ا ل ه د ا ي ة هنا هدايه هدايه د ل ا ل ة وهدايه بيان ب أ ن من مضى خلفه فلا يشقى أ ب د ا فمن تبع ه د ا ي ة فلا يضل ولا ولا يشقى ومن أ ع ر ض عن ذكر ف إ ن له م ع ي ش ة ضنكا اذن هنا هوذا للناس أ ي ه د ا ي ة البيان و ه د ا ي ة الدلال لكن الناس منهم من يكفر منهم من يبتعد منهم من يستجيب وصل الكلام. اذن ل ل ك ا م إ هوذا للناس قال بعدها و أ ن ز ل الفرقان و أ ن ز ل الفرقان إ ذ ن ب د أ هو الذي نزل عليك الكتاب بالحق ب د أ ب ا ل ق ر آ ن و ختم به و خ ت ب بالفرقان الفرقان وصف ل ل ق ر آ ن الفرقان وصف ل وصف للفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده و أ ن ت تعرف ب أ ن الفرقان من وزن فعلان بمعنى أ ن ه يفرق بين الكفر و ا ل إ ي م ا ن بين البدعه و ا ل س ن ة بين ا ل ط ا ع ة و ا ل م ع ص ي ة الفرقان إ ذ ن هناك ولاء وهناك براء إ ذ ن ك ل م ة الفرقان نفسها بها د ل ا ل ة تفريق فمن قال لك ب أ ن ك تدعو إ ل ى ا ل س ن ة والبدعه والكفر والفارق بين ا ل إ س ل ا م والشرك و ا ل س ن ة و ا ل ب د ع ة والطاعه و ا ل م ع ص ي ة أ ن ت بذلك تفرق الناس ف ك ل ه نعم أ ن ت لو عندك طعام فاسد وطعام جيد أ ت خ ل ط ه م مع بعضهم البعض أ م تفرق لتحافظ على الجيد تفرق ل ل م ح ا ف ظ ة على للمحافظه على الجيد دي س ن ة ك و ن ي ة عند الناس ل أ ن ه لا بد للتفريق بين هذا الباطل وبين هذا, وبين هذا الحق ل أ ن ه ما من فاسد يكون بين جيد إ ل ا و أ ف س د الجيد لا تصاحبن صاحب سوء إ ل ا ولا بد و أ ن يصيبك من غباره لازم لازم لازم يصيبك من غباره من يصيبك حتى ستجد هذا على فلتات لسانك ع ا ي ز ت ع ر ف د ي م م ك ن ت د خ ل م ث ل ا ل ف طيفة شغل ع م ا ل و ا ض ح ا ل ك ل ا م ت ر و ح وتيجي وتعيش معهم هتلاقي أ ل ف ا ظ ك ا ت خ ذ ت منهم و ى ا ل ف ا ل ك ل ا م ه ت ل ا ق ي ط ر ي ق ت ك ا ت خ ذ ت م ا من إ ن س ان ي خ ت ل ط ب أ ق و ا م إ ل ا و أ ص ا ب و ا م ا هم ع ل ي ه س و ا ء ك ان في الجيد س و ا ء ك ان في ا ل ر د ي ل ل ك ن ل ا ب ف ا ظ ك ان ي ص ا ب و ا منه ص لذلك الكلام جاء هنا أ م ر الدين بالفرقان إ ي ب ا ل لذلك المرء ب خ د ن ه المرء بصاحبه المرء بصاحبه عايز تعرف أ ن ت مين شوف أ ن ت مصاحب مين عايز تعرف من أ ن ت عند الله فانظر إ ل ى من تصاحب هذا هو قال و أ ن ز ل الفرقان طيب ا ل آ ي ة التي تليها قال الله عز وجل بعد أ ن بين ان أ كثيرا من الناس كفروا بذلك قال وبين امر ا ل ر ب و ب ي ة هو الذي يصوركم في ا ل أ ر ح ا م كيف يشاء لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم هذه بها د ل ا ل ة باستدلال إ ل ز ا م ا ل ر ب و ب ي ة بتوحيد ا ل إ ل ه ي ة لا يختلف أ ح د ب أ ن هناك خالق من كافر أ و مسلم خلق هذا ا ل ع ي الخلق إ ذ ن معنى ذلك حتى المشركين حتى العاصب نواه النفس يؤمن ب أ ن هناك خالق مفهوم فتجد هناك لزاما في ا ل ق ر آ ن بين توحيد ا ل ر ب و ب ي ة وتوحيد العباده توحيد ا ل إ ل ه ي ة لزاما تلازم منهم إ ل ز ا م ا بالحجه من الله عز وجل بهؤلاء ا ل ك ف ر ه ف إ ذ ا كنتم توحدونني في ا ل ر ب و ب ي ة فلماذا وما المانع وما الجحود أ ن توحدوني في ا ل ع ب ا د ة شيء ب د ي ه جدا أ ن الذي خلق هو الذي يعبد لذلك هو الذي يصوركم في ا ل أ ر ح ا م كيف يشاء أ ب و جهل اعرفه واضح ا ل كلام كذا العاص بن و ا ي ل عت ر ف ا ع بن ربيعه عرفها وشيبه بن ربيعه عرفها المشركين عرفينها وكل مشرك على وجه ا ل أ ر ض عارف لكن قال بعدها لا إ ل ه إ ل ا هو يبقى جاء بعد ه اهل توحيد العباده ا ل إ ل ه المعبود لا إ ل ه إ ل ا هو إ ذ ن كما أ ن ك م تؤمنون ب أ ن ن ي أ ن ا الذي أ ص و ر في ا ل أ ر ح ا م كيف أ ش ا ء فكيف تشركون معي غير وصل الكلام كده لذلك مهم جدا في الزمن اللي ه ن ا عايشين فيه ده وممكن أ ن ت ما تفهمش ا ل م س أ ل ة دي إ ل ا ما يبتليك, يبتليك الله عز وجل باناس تقف معهم فتفهم ق ض ي ة ا ل ر ب و ب ي ة الناس اللي في ا ل أ ض ر ح ة و ا ل ل ي ب ي ر و ح و السيده ا نفيسه وضريح الحسين وضريح ا ل س ي د ة ا لو ن دي ل ب تليد بناس منهم ستعرف ا ل ك ل ا م ده ب أ ن ك إ ذ ا قلت لهم أ ن ت ت س أ ل صاحب الضريح ت س أ ل ه كذا والمال والرزق و ت س أ ل ه و ت س أ ل ه و ت س أ ل ه ف أ ي ن الله إ ذ ن أ ن ت ا ل آ ن تشرك مع الله غيره فيقول لك أ ن ا لا أ ش ر ك مع الله أ ح د ا أ ن ا أ ؤ م ن ب أ ن الله هو الخالق إ ذ ا العبد ه نفسه م ا يعرف ش ق ض ي ة لا إ ل ه إ ل ا الله أ ص ل ا هذا لا يعرف ش إيه معنى ك ل م ة اله إ ل مفهوم يبقى دخل عليه الشرك من ج ه ة أ ن ه ما يعرف ما معنى ك ل م ة إ ل ه لذلك الرسل لم يبعثوا لتقرير توحيد ا ل خ ا ل ق ي ة الرسل إ ن م ا بعثوا لبيان توحيد ا ل ع ب ا د ة توحيد ا ل خ ا ل ق ي ة لا خلاف فيه مفيهوش اختلاف انت عارف لو كان النبي محمد بعث بتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة ما كانش ما في خلاف بين أ ب و لهب ولا ابو جهل هو ما في ش خلاف خالص لكن الخلاف ج من ي أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه واحد إ ن هذا لشيء ع ج ب افهم أ ص ل ا ل د ع و ة ما من نبي يبعث إ ل ا ويقول أ ن اعبدوا الله ما لكم من إ ل ه غير ما يقولش ما لكم من خالق غير ما يقولش دي خالق ل أ ن ه م يؤمنون بذلك ويعلمون ذلك لذلك أ ن ت في جماعات بتبني دعوتها على توحيد الخلق توحيد الخلق فتجد و ا مثلا ييجي يقف ويقول بيان بيان ربنا ل خ ل ا ن ا وربنا لرزانا وربنا لبيحينا وربنا لبيمتنا شوف دراعنا عامل ازاي شوف صابعنا عامل ازاي شوف الجلد شوف الشعر شوف عينين شوف افانا شوف مش عارف ايه شوف دراعنا شوف رجلين انت لو اعد قدامك ا ل ع ا ص بن وائل مش هيخلفك انت معاي ا ل ع ي م ن ان ي و الله لا ن ا و ا ل ل لا يكون الله لا و ا ل د ا م ك ل ل ه لا ي ك و الله لا ي ك ن ا ي ك و الله لا يكون ا ل ا ي ك و الله لا يكون ا ل ل ا يكون الله ي ك و ل ل ه لا ي ن الله لا و ن الله لا ي ك و ل ل ه لا و ن الله لا ي ك و ل ل ه لا و ن الله ا ل ل ه لا ي ك و الله لا ي ك و الله لا و الله لا و ل ل ه لا ن الله لا ن الله ا و الله ا و الله لا ي ك و الله ل يكون الله و ن الله ا ن ا ل ع ز ي ز ا ل ع ل ي م ا س م ي ن ك م ا ن ه م يبقى الاشكال ليس في أ م ر ا ل ر ب و ب ي ة يبقى انت ك د ه قائم على ا ل د ع و ة كلها غلط ا ل ج م ا ع ة اللي بتدعو ل ل د ع و ة دي ا ل د ع و ة ا ل ج م ا ع ة أ ي مع ا ل ى د ع و ة غلط الرسل ما بعثوا لتقرير توحيد ا ل ر ب و ب ي ة د ه إ ب ل ي س نفسه عارف وصل الكلام لكن الخلاف توحيد ا ل ع ب ا د ة من ت ع م د وصل الكلام ا ل خ ل ا ف ي ن ب أ ن نولي جوز أ ن ت ص ر ف ا ل ع ب ا د ة إ ل ا ل ل ه ي و ح د ا ل خ ل ا ف ي ن لي جوز أ ن ت ص ر ف ا ل د ع ا ء إ ل ا ل ل ه ي و ح د ا ل خ ل ا ف ي ن لي جوز أ ن تنظر و ل ا أ ن تعمل إلا لله ونطس ونطس ونطس و ن ل س و ن ط ه ونطس ونطس ونطس لازم مها من, لازم من لازمه من توحيد الربوبيه وتوحيد فتوحيد ا ل ر ب و ب ي ة يذكر إ ل ز ا م ا لتوحيد ا ل ع ب ا د ة إ ل ز ا م كما أ ن ك توحد الخالق فينبغي أ ن توحده في في ا ل ع ب ا د ة وصل الكلام كذا قال الله عز وجل بعدها هو الذي أ ن ز ل عليك الكتاب ت ا ن ي هو الذي أ ن ز ل لكن هنا جاءت ايه انزل عليك الكتاب الكتاب كما ذكرنا منه آ ي ا ت محكمات هن أ م الكتاب و أ خ ر متشابهات ا ل ق ر آ ن ذكر ب أ ن ه كله محكم وذكر في آ ي ة ب أ ن ه كل متشابه وذكر في آ ي ة ب أ ن ه منه محكم ومنه متشابه وصل الكلام كده تجد مثلا ً الافلام را كتاب أ ح ك م ت آ ي ا ت ثم فصلت من لدن حكيم الخلق كتابا متشابها م ث ا ن ي تقشعر ا منه جلود الذين ي خ ش و ن الخلق منه آ ي ا ت محكمات هن أ م الكتاب في تلبيس الجهميه لشيخ ل ا س ا م ا ب ز ي م ي ة وابن القيم في ع ل ا م الموقعين ب أ ن ه لا تعارض بين هذه لين بين هذه ا ل آ ي ا ت فالكتاب كله محكم الكتاب كله بمعنى أ ن ه لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا في خبر ولا في حكم فلا خبر يناقض خ ب ر ولا حكم يناقض حكما و إ ن م ا إ ذ ا وقع ا ل إ ش ك ا ل إ ن م ا يكون في ذهنك لذلك يشبه بعضه بعضا في ا ل إ ح ك ا م والضبط اللي هو كتابا م ت ش ا ب ه لكن منه آ ي ا ت محكمات ك ل م ة المحكمات جمع محكم والمحكم ما م ع ن ى المحكم أ ص ل ه في ا ل ل غ ة معنى ا ل إ ح ك ا م أ ي أ م الشيء إ ح ك ا م الشيء هي أ م ه و أ ص ل ه هي امه واصله أم فمنه آ ي ا ت ا ل محكمات أ ي أ ن هناك ا ل آ ي ة بيان واضح جلي ومنه متشابه بمعنى أ ن هناك آ ي ة هذه ا ل آ ي ة يدخلها الفاظ مشتركه يعنى بها واحد و ا ث ن ي ن و ث ل ا ث ة فيعنى بها ع د ة معاني اللفظ المتشابه ده الذي يعنى به ع د ة معاني ف إ ذ ا اردت أ ن تعرف ما المعنى المراد ا ل أ ص ل أ ن ترده إ ل ى المبين زي ما المساله احنا ضربنا م ث ل ا ك ت ي ر ه قبل كده احنا قلنا المحكم اللي هو ايه اللي هو المبين الكلام الجلي الذي لا يحتمل اشكالا ولا يحتمل معنا معه غيره ده الكلام, ده الكلام المحكم ك ل ا ا ل م خلاص كده زي ما قلت لك تلك ع ش ر ة ك ا م ل ة تلك ع ش ر ة كامله لماذا قلت محكم؟ لانه ما يحتملش معنا、معه. واضح ك لا م لا يحتمل معنى ه م ع غ ي ر ه طيب لما ج ي ن ا نقول قوله تعالى و القرء م ط ل ا ت ت ي ب بأنفسهن ص ن ثلاثة ل ا قروب ق ر هنا يدخل تحت ا ل آ ي ة لانه من المتشابه من المتشابه ليه لانه يحتمل معنى واثنين الطهر أ و أو, أو الحيض إ ذ ا كان في قلبك زيغ ستختار المعنى الذي تريده أ ن ت لا ل ذ ي يريده الشرع يبقى أ ن ت كده ه ن ا بقى ا ل ح ك م ة من وجود المتشابه يبقى السؤال ما ا ل ح ك م ة من وجود المتشابه ابتلاء الناس في ا ل ا س ت ج ا ب ة للوحي أ و ا ل ا س ت ج ا ب ة للهوى يبقى ما ا ل ح ك م ة من وجود متشابه لماذا مثلا لم ت أ ت ي ا ل أ ح ك ا م كلها إيه؟ محكمات هذه من ج م ل ة الابتلاءات للابتلاء في ا ل ا س ت ج ا ب ة و... والهوى ا س ت ج ا ب ة للوحي أ و ا س ت ج ا ب ة ف إ ن لم يستجيبوا لك فاعلم أ ن م ا يتبعون اهواءهم واضح فانت تحتمل م ع ن ي ا ما المعنى الذي تريده انت وما المعنى الذي يريده الشرع فالاصل ان يرد هذا إ ل ى المحكم طيب لما تيجي مثلا المحكم لو قلنا الايه او هترد المحكم للشرع في السنه النبي عليه الصلاه والسلام جعل العده بالحيض اعتدي بحيضه يبقى ك ل م ة تعتدي ب ح ي ض ة دي ما تحتملش معنى ت ا ن ي يبقى أ ن ا كده فهمت إ ن المعنى المراد في القروء الحيض صح كلام كده <تصفيق> و أ و ل ا د ا ل أ ح م ا ل واللاهي اثنا من المحيض من نسائكم إ ن ا ر ت ب ع ك ف ي ع د ا ت ك ن ث ل ا ث ه اشهر وليلني ا ل ا م يحضل ي ع و ا ل ل ا ل ي ل م ي ح ض ل ادتها ب ر ض ه لشهور ي ب ق ى أ ص ل ا ل ع د ة بالحي صحيح سهل كلا م ي ب ق ى أ ص ل ا ل ع د ة بالحي يبا ق ى ده م ث ل يبقى إ ذ ا ح ت م ل ايد ل أ م ر ب ا ل ن ي ن يبا ق ى ل أ ص ل أ ن تنظر في م ب ي ن ا ل شرع في م ح ك م الشرع و ت ح م ل هذا علي ه على ذلك زي مثلا ً إ ي ه إ ح ن ا هنصلي قيام الليل ج م ا ع ة خلاص بعد العشاء مثلا ً هنصلي ركعتين س ن ة العشاء ج م ا ع ة خلاص كده ا ل آ ي ا ت والنصوص التي في قيام الليل و ا ل س ن ا ء على قيام الليل تحتمل جماعات وتحتمل ايه أ ف ر ا د ممكن أ ع م ل ده وممكن أ ع م ل أ ع م ل ده لكن المعنى المراد أ ن تنظر الى ا ل س ن ة ا ل ع م ل ي ة ا ل م ح ك م ة فتجد أ ن النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يصلي ا ل ن ا ف ل ة في ج م ا ع ة يبقى ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة خير من ص ل ا ة ا ل ف ز هل تشمل جميع النوافل جميع الفرائض الجواب لا ل ا ن أ ن ت ه ت ح م ل ه ا على ا ل م ح ك م أ ك ب ر ا ل إ ش ك ا ل الذي يدخل على العبد إ ذ ا لم يفهم المراد من معنى المتشابه ومن معنى ل ه ومن معنى ا ل م ح ك ا ل آ ي ة التي بعدها قال الله عز وجل ف أ م ا الذين في قلوبهم زين هذه ا ل آ ي ة لها ع د ة دلالات في الحديث الذي رواه ابن ماجه و ا ل إ م ا م أ ب ي داود و أ ي ض ا ا ل إ م ا م الترمذي ا ل حديث أ ب ي أ م ا م ة بينما أ ب ي أ م ا م ة يمضي مع أ ب ي غالب أ ب ي غالب هو من كبار التابعين وكان ا ل ك ل ا م ده في زمن الخوارج كان ا ل ص ح ا ب ة شافوا منهم ا ل أ م ر ي ن فأي كان في زمن ا ل أ ز ا ر ق ه من الخوارج أ ت ب ا ع ابن ا ل أ ز ر ق كان في ج م ا ع ة ك د ا اسمها جماعه لإيه؟ الازارقه خلاص هو كده تلاقي في كل حته شطان أ ت ب ا ع واحد اسمه محمد بن ا ل أ ز ر ق مفهوم فتبعه ج م ا ع ة على القول ف ي ه بامر ا ل ص ح ا ب ة وكفروا بعض ا ل ص ح ا ب ة والخروج والتكفير ب ا ل ك ب ي ر ة فكانت ا ل أ ز ا ر ق ه دي مر عليهم أ ب و أ م ا م ة وكان أ م ي ر المؤمنين ان ذاك قد أ م ر بهم فقتلوا جميعا دا كان علاج الخوارج لا حبس ولا سجن علاج الخوارج كان كذا م ع ا م ل ة الخوارج عند السلف الصالح فصلا علي بن أ ب ي طالب رضي الله عنه في م ع ر ك ة النهر وعن لما قاتل الخوارج الخوارج اللي تقدر تقول له هم ا ل ت ك ف ر ي ن دلوقتي هي أ س م ا ء كلها ما ردها إ ل ى إلى أ م ر واحد وصل الكلام كذا علي بن أ ب ي طالب ما أ ر س ل إ ل ي ه م سريا ولم يرسل إ ل ي ه م ج م ا ع ة لا علي بن أ ب ي طالب جمع و أ م ر بجيش ا ل إ س ل ا م يجمع ويكون هو عليه القائد هو القائد العلي يعني حتى ما ب ع د ش حد لا د هو ه القائد العلي وصل ل ك ل ا م ك د ه ابن كثير يقولك ل إ يقولك ه ي ل حتى عايز يوصل لك ح ص ل لهم إ ي ه قال ك أ ن ه م قيل لهم مودو فمات و ا فما فر منهم إ ل ا ا ل نذر ا ل ي س ي ر الفرد بعد الفرد قيل موتوا فماتوا يعني عايز يقول لك ايه ان ما خدوش غ ا ل و ة يعني, يعني ما فيش دقايق ك أ ن ه م كلهم موتوا فماتوا وصل الكلام كده دي كانت معامل ة الخوارج ا ل ا ز ا ر ق ة كانوا كده الامير آ ن ذ ا ك امر بقتل ا ل ا ز ا ر ق ة وراح معلقهم م على ق ه م ع ل سكك ا ل م د ي ن ة ف ق ل ق ه م جابهم كذا ورحمه ا ل ق ه م كل واحد عرف ا أ ن ت ع ر ق كذا ع ر ق خشب ورحمه ا ل ق كل واحد فيهم、كدا. فمر أ ب و غالب و معه أ ب ي أ م ا م ة رضي الله عنه ا ل أ ن ص ا ر ي فمر عليهم فوجدهم فبكى أ ب و أ م ا م ة خبالك من الكلام أ ب و أ م ا م ة بكى ثم بعد أ ن بكى قال كلاب أ ه ل النار قالها ثلاث مرات كلاب أ ه ل النار كلاب أ ه ل النار انت كده ممكن تقول د ع ي ن ه م بالنار خذ بالك بس خليك معاه بس في الحديث ا ل أ و ل قبل ما تعرض ا ل إ ش ك ا ل ا ت على ذهنك خ د الحديث ا ل أ و ل بعد كده ا ل آ خ ر ه ثم بعد ذلك نتكلم في الحديث فقال كلاب أ ه ل النار ثلاث مرات فتعجب أ ب ي غالب ا ل ل ي يمشي معه قال تعيط ب ت ويقول كلاب اهل النار تحس ايه هو ابو غالب ظن فيا قال يا أ ب ا أ م امامه أتبكي وتقول ا تقول يعني مثلا إ أ اتبكي ت أنت مثلا بكيت أنت خلاص؟ مثلا معادي وتقول ا صاحبك ح د ف ما ع ي تقول ه ت إيه؟ طيب الله كان راجل رحمه بقى طيب و ولكن ي في ا ما قاعدنا ا مع بعض ز ر ا ع ة ا ضرق و ف ط يجب ر و ن ان ايه الحاجات ا دي ع ش ي ل ك ن ضعير و ي ه وتقول ك ل اهل ب أ النار فهو أ ب و غلب ا حدث عنده ا ل أ ش ك ا ل ده ف ق ا ل يا أ ب ا أ م ا م أ ت ق و ل ما تقول وتبكي فقال له رح قرروا ا ل آ ي ة دي ف أ م ا الذين في قلوبهم زيهم فيتبعون ما تشابه م ن خبالك الكلام د ه بيقولوا صحابي اللي نزل عليه ا ل آ ي ة ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء ت أ و ي ل قرروا أ ي ا ل آ ي ة دي فقال إ ن هؤلاء عايز بقى يحللوا ا ل إ ش ك ا ل قال إ ن هؤلاء كانوا من أ ه ل ا ل إ س ل ا م دلاله على إ ن أ ب ي امامه يكفر الخوارج واضح فمن قال ب أ ن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع و ا على عدم تكفير الخوارج أ ق و ل لك لا أ ب ي امامه هنا ايه وابن حجر لما تكلم قال هذا قول هذا دليل على إ ن ابي امامه يكفر يكفر الخوارج المحجر يكفر الخوارج العربي المالكي يكفر الخوارج أ ي ض ا الشيخ النباز له كلام كثير في تكفير الخوارج الشاهد ان الخوارج فيه خلاف في في كفرهم في كفرهم واضح الكلام هذا أ م ا أ ك ف ا ر هم حينما سئل علي ه بن طالب أ ك ف ا ر هم فقال من الكفر فر و ا من الكفر فر لفظه اخواننا بغوا علينا اللفظه دي لا فيش ك ل م ة إ خ و ا ن ن ا دي قال قوم بغوا علينا ومن الكفر فر يؤخذ منها ب أ ن علي ن ا ب طالب ما حكم عليهم ما حكم عليهم بالكفر وصل、الكلام. ابي م أ امامه حكم عليهم بالكفر بناء عليه قال كلاب أ ه ل النار ل أ ن من مات على الكفر يجوز أ ن يعين بالنار وصل الكلام كذا تحل ا ل م س أ ل ة يبقى لما قال كلاب اهل النار قال ل أ ن ه أ ص ل ا يكفره م و النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قال إ ذ ا مررت بقبر كافر فبشره فبشره بالنار فيجوز تعيين من مات على الكفر بالنار ي يبقى ذا كان مذهب مين مذهب أ ب ي امامه رضي الله عنه يبقى لذلك قال هذا الكلام في أ و ل ا ل أ م ر بناء على هذا الكلام قال هؤلاء كانوا من أ ه ل ا ل إ س ل ا م وصل الكلام ك د ه أ ب و غالب بيقول له ايه قال أ ه ذ ا ر أ ي ر أ ي ت ه أ م أ ن ه أ م ر سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا راي يعني منك لا؟ قال إ ن ي إ ذ ن لجريء ك ل م ة جريء عند ا ل ص ح ا ب ة يعني ا ل إ ق د ا م بغير علم ا ل إ ق د ا م بغير إيه؟ بغير علم م ع ن ى كده بقى إ ن ي إ ذ ن لجريء أ ن ا كده اقول بكلام بغير علم و د ه في دلاله على ب ر ض على إ ن التابعي ب ي س أ ل عن إيه؟ عن الدليل ب ر ض ا صحيح كلام كده؟ قال أ ش ي ء سمعته من رسول الله ام ر أ ي ر أ ي ت ه قال إ ن ي إ ذ ا ل ج ر ي ولم أ س م ع ه م ر ة ويعمل له كذا ولا مرتان بل ث ل ا ث ة وراح سيئ ل و ا حديث ب ر ض و إ ي ه ل أ ن أ ب و ماما من رواد حديث واستختلف أ م ت ي على ثلاث وسبعين ف ر ق ة كلها في النار إ ل ا واحد وصل الكلام لكن عايزين بس إ ي ه أ و ل ا ا ل ا ي ة اللي احتج بها ي من ي أ ب ي ا م ا م ة خد بالك أ و ل ا مع أن الآية مع ان ل آ ي ة مع أ ا ل آ ي ة نزلت على النبي عليه ا ل ص ل ا ة و ل م يكن الخوارج موجودين انذاك صحيح كلامهم ولا لا فكيف يستدل أ ب ي ا م ا م ة ب آ ي ة في أ ق و ا م لم يكن موجودين عند نزول ا ل آ ي ة اه اه اه ي ه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا م اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا ل اه اه اه ا اه اه اه اه اه اه اه اه ا اه ا ن اه اه ا ا ل اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه ا ل ا ن ا س اه اه اه ا اه اه اللي هم ا ل أ ز ا ر ق الخوارج ل ل ي هم ا وصل الكلام كذا يبقى ركز معي ركز معي ركز معي ركز معي خلاص يبقى ا ل آ ي ة هنا ا ي ف أ م ا الذين في قلوبهم زيه يبقى هؤلاء القوم يتبعون ما تشابه من ه ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء ت أ و ي ل ه وفي قلوبهم زيه يبقى العله انزلها الصحابي في أ ه ل البدع عموما و إ ن ك ا ن الكلام في ا ل أ ز ا ر ق ة خ صوصا بوللل ق ا ع مش حكم ه في ا ل أ ز ا ر ق ه ك ح ك م ه في غيرها وصل الكلام آه إ ف ه م ه يبقى هنا سؤال سؤال كيف استدل ا ل ص ح ا ب ة ب آ ي ة في أ ق و ا م لم يكون و ا موجودين على عهد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والجواب ا ا ل ل س م أنه استصحب ا ل ع على ل التي الآية في ه ؤ ل ا ء ا ل أ ق و ا م ص ح ي ح ك ذ ا يبقى ل و أ ن إ ن س ا ن يقلد ر ج ل ا ش ي ا ب ا ط ل ب غ ي ر ع ل و أ ن ت ب ت خ ب ر ه ب ا ل ب ي ا ن و ب ا ل ل أ د ة و ا ل ب ر ا ه ي ك و م ع ذ ل ك ي اشياء اخرى هل ممكن أ ن أ ن ا أ ق و ل مثلا ً و إ ذ ا قيل لهم اتبعوا ما أ ن ز ل الله قالوا واصل الكلام ك ذ ا يبقى ده أ ن ا ذكرت ا ل آ ي ة ل إ ن ز ا ل العلم صحيح لكلام ل إ ن ز ا ل العلم يبقى ا ل آ ي ة مثلا, مثلاً ً لو أ ن ا ه ت ك ل م في الاختلاف و ا ل ف ر ق ة والجماعات والاختلافات وكذا وكذا قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا ا ل ش ي ع ة كل حزب بما لديهم فرحون لو أ ن ا نزلت ا ل آ ي ة دي في الجماعات الموجود ة أ ك و ن محق ل أ ن ا ل ع ل ة موجود ة صح ك ده مش عارف مين مين اللي كان جالس ساعتها لما كنت بتكلم مع ج م ا ع ة بطول حزب النور و ب ق و ل ه ا ل آ ي ة ولتكون كذا كذا قال ا ل آ ي ة نزلت المشركين انت, ما خ... أنت كفرتنا ما ه ي ذ ي ا ل م ش ك ل ة ا ن أ ن تكون ت ق ا ع د مع واحد هو نفسه هو جاهل أ ص ل ا اللي هو بقى إيه اللي ا ل هو كبير بتاع ل ل ال... ه و نفسه جاهل ف ه م ف أ ن ت لما بتسوق ا ل آ ي ة بتسوق ا ل آ ي ة أ ن ت ما أ ن ز ل ت الحكم على هذا و إ ن م ا أ ن ت بتذكر ا ل ع ل ة من الايه من ا ل آ ي ة ما هي ا ل أ ح ك ا م فيها وصف ضابط فيها وصف منضبط ب يستصحب صحيح كلام كده يبقى ترجع بقى ب أ ن أ ب أ وامامه ذكرهم وذكر ا ل آ ي ة وذكر الايه يبقى ذكر ا ل آ ي ة ليه ل أ ن الوصف القائم في ا ل آ ي ة فيه في الجماعه دي وفي الجماعات عموما فاما الذين في قلوبهم زيد ا ل إ ش ك ا ل الثاني اللي في ا ل أ س ر يبقى كده ا ل إ ش ك ا ل ا ل أ و ل الحل كلاب أ ه ل النار صح كده فكيف يعينهم و و إ ل ى آ خ ر ه ذكرنا ل أ ن ه أ ص ل ا ً يكفرهم ل أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ي م ر ك و ن من الدين كما يمرق السهم من ا ل ر م ي ة فهل تجد و ا من نصلي شيء ب و ا ل كلام دلي ي ا ل خلت ابن العربي يكفر هم ولا ي تردد في ك ف ر ا ل خ و ا ر ج لي ه قالك أ ن ت لما ب تمسك سهم و ب ت ص و ب ه كذا و ب ت ر م ي ن ص ح ي ح ي ن ا ا س ه م ب ي ع م ل ي ب ي خ ر ج من القوس هل بيفضل منه ح ا ج ة هو ده وصل الكلام كذا ا ل إ ش ك ا ل التاني ب ك ا ؤ ه و حكمه ب ك ا ؤ ه و حكمه دا أ ص ل كبير عند أ ه ل ا ل س ن ة اسمه النظر الكوني ة و النظر الشرعي ة احفظ الكلام د ه عبد ا ل م ه ي م أ ي م ا مخالف كافرا كان أ مبتدعا م كان أ معاصيا كان أ ي م ا مخالف لو فرطت في نظره من كلا النظرتين سيعود عليك أ ن ت بالوبال قال ش ي خ ا ل ن س ل ا ب ث ي م ي وذكرها ابن القيم في ا ل ن و ن ي ة ينظر للمخالف ب ا ل ن ظ ر ة ا ل ك و ن ي ة و ب ا ل ن ظ ر ة الشرعيه تفضل فذكرنا ب أ ن ا ل إ ش ك ا ل هنا في بكائه وفي الحكم عليه ب أ ن هناك ا ل ن ظ ر ة ا ل ك و ن ي ة و ا ل ن ظ ر ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل ن ظ ر ة ا ل ش ر ع ي ة هي الرد على المخالف بمصادر التلق و ا ل ن ظ ر ة ا ل ك و ن ي ة هي حمدك لله ب أ ن ك و أ ن ه ما سيرك مثله ب ا ل ن ظ ر ة ا ل أ و ل ى تؤدي حق الشرع ب ا ل ن ظ ر ة ا ل ث ا ن ي ة تنفي عنك العجب واضح وتحمد ربك ل أ ن ه لو شاء لكنت أ ن ت مثلهم ولكن هذه م ش ي ئ ة الرحمن كما قال ابن القيم رحمه وصل لذلك ا ل إ ن س ا ن يشوف واحد مثلا يفعل م خ ا ل ف ة المال سواء كان في الكفر سواء كان في البدعه سواء كان في المعصيه لو أ ن ك نظرت ا ل ن ظ ر ة ا ل ش ر ع ي ة فقط ستصاب هنا بالعجب إ ن ن ا داخل فلان مبتدع ب ق وداخلين ب ق ى نرد عليه بقى و د ه من أ ه ل البدع وشعرف م ا إ ي ه وكلام ا ل ده و ه ن ب د أ ب ق ى نرد الرد ا ل أ و ل والرد الثاني والرد الثالث والرد الرابع لازم تصاب برجل لازم إ ن أ ن ت بقى وانت اللي فاعل و أ ن ت و أ ن ت و أ ن ت لازم تستصحب ا ل ن ظ ر الكونيه ب أ ن الله عز وجل الذي وفقك ت و ف ف ي ق ه و ض ل ه أ ن ه هو ا ل ذ ي خ و ل ه ب ع د ل هو ل لتبدلت ل و شاء ا أ م ك ن ة و ل ت ي ا ت ا ل ك ل و ن إ م ا في الحال و إ م ا في ا ل م آ ل ي ب ق ى ا ل لو ن ظ ر ة دي ا س ت ص ح ب ت ه ا ا ه ت ل ق ي ن ف س ك و ن ت بترد خ ا ي ف و ن ت بترد خ ا ي ف تخاف من ماذا ت ج ب نفسك في لا بد لازم تخلص في الرد لازم تخلص لازم تفعل هذا لله عز وجل ما وهذا ابتلاء برضه ما وهذا أ ي ض ا ابتلاء ب أ ن ك لا بد عند الرد أ ن يكون إ خ ل ا ص لازم حتى لا يرى الله عز وجل من قلبك ب أ ن تفعل هذا عجب ب أ ن ك ن ص ر ة نصره لنفسك فلازم تستصحب ا ل ن ظ ر ة ا ل ن ظ ر ة ا ل ك و ن ي ة الناس على شقين في ا ل ع ق ي د ة دي ل أ ن ا ل م س أ ل ة دي م س أ ل ة ولاء وبراء أ ص ل ه ا أ ص ل المساس في ع ق ي د ة الولاء والبراء تجد من الناس من ينظر ا ل ن ظ ر ة ا ل ش ر ع ي ة ف ي ب د أ بالرد و و و اذا إ لم تستصحب ا ل ن ظ ر ة ا ل ك و ن ي ة ممكن تقع في البغي ب أ ن تبغي البغي إ م ا بالقلم أ و باللسان فتقع في البغي أ و تقوله ما لم يقل واضح أ و تقع في السب أ و الطعن أ و اللعن أ و إ ل ى آ خ ر خ د عندك وتكذب عليه وتبغي عليه ل أ ن ك لم تنظر ا ل ن ظ ر ا ل ك و ن ي ة ف ا ل ن ظ ر ا ل ك و ن ي ة هي حاجز لك من البغي ومن العجب ومن الرياء ا ل ن ظ ر ة ا ل ك و ن ي ة عند الرد س ت س أ ل نفسك على أ ي شيء أ ر د هو أ ن ا ب ر د لي الرد ده لي هل هو ن ص ر للدين يعني و ن ص ر ل ل س ن ة زي ما بتقول وكي تبرئ ذمتك أ م ا م الله يوم ا ل ق ي ا م ة زي ما بتقول أفهم ولا ا ل أ م ر ده لنفسك وصل ابتلاء فتجد ط ا ئ ف ة من الناس تنظر النظره ا ل ش ر ع ي ة و تجد طوائف من الناس ينظرون النظره ا ل ك و ن ي ة و لا ينظرون النظره ا ل ش ر ع ي ة فتلا واحد يقول لك يا أ خ ي برضه مسلم يا أ خ ي برضه حتى يعني ده رجل يعني يعني و إ ن كان مثلا خالف من مش عارفه إ ي يا أ خ ي بس الرجل ده يعني رجل طيب ب ر ض و رجل مش عارفه إ ي و و و يذكر لك إ ي ه كل م ا ح س ن ه خلاص كده وممكن الرجل نفسه يكون من أ ه ل الفسق والضلال ا ل ل ي ب يعيش في ا ل أ ر ض فساد ويموت مات و ص ل ا ل ل ك ا م يعيش في ا ل أ ر ض فساد و أ ف ل ا م ه م غ ر ق ة الدنيا ومش عارف أ غ ا ن ي م غ ر ق ة الدنيا و ب ل و ي س سودا م غ ر ق ة الدنيا الكلام. ومش ا ا ا ض ح ل ل ك و م عارف هنا إيه وزنا إ ي ه وعريه م ش ا ف ع و ر ايه ومش عارف خارب الدني ا ومات فتجد من الناس من لا يذكرون ا ل ن ظ ر ة ا ل ش ر ع ي ة أ ب د ا فمن ك س ر ة السنه وكان رجل طيب وخلاص ب ق ى الله يرحم ه وخلاص مش عارف إ ي ه وربنا مش عارف ايه ووا ووا وربنا وربنا وربنا ف ا ل ن ظ ر ة ا ل ك و ن ي ة مات د خ ل ا عمر بن عبد العزيز و ص ل الكلام كدا ا ل ت ا ن ي ما ع ن د ه فك ل ل مكاني ا ل ل بيتكلم في ه م فهم و ف ي ي ج ي ق و م بعد ماما ت دا كان من كذا وكان من أ ه ل الفجور وكان وكان وكان وكان ل غ ل ب ة الجهل ل ن ي ن ظ ر و الى إ ا ل نظر ة ا ل ش ر ع ي ة ا لنتبت ل ي رد عليها و إ ن م ا سيردون عليك أ ن ت ا لهم ل ي ما توافق ئ طائف الاولى وصل الكلام لكن أ ن ا ع ا ي ز أ ق و ل لك اعتقادك انت ا ع ت ق ا د ك ن ت لأن ا ل م س أ ل ة د ي مسألة ح ك م ة ليس كل ما يعلم يقال لا ليس كل ما تعرفه تقول قال يا رسول الله يدعي الناس يعمل و ا لولا أ ن قومك حديث عهد ب إ س ل ا م ل ه د م ت ا ل ك ع ب ة ليس كل ما يعلم يقال مفهوم لكن أ ن ا ع ا ي ز ب س المعتقد نفسه المعتقد نفسه مفهوم إ ن هذا العبد لازم تنظر له ا ل ن ظ ر ة ا ل ك و ن ي ة و ا ل ن ظ ر ة و ا ل ن ظ ر ة ا ل ش ر ع ي ة و ص لو الكلام ل عندك ده هيبقى عندك توازن لان لها مساس بالولاء ب ا ل والبراء ل ء و ا م ا تيجي تشوف حضرتك ج ا ي طالب علم ومسك و ر ق ة و أ ل م وكتاب وتحضر وسمع تفسير و أ ص و ل وما الى آ خ ر ه فتخرج من المسجد تفتكر نفسك ولي من أ و ل ا د الصالحين تشوف ا ل ب ي ت ا ل م ت ب ر ج ة الله ي ل ع ن ك ع وقصص دي مفهوم وده ماسك س ج ا ر ة حشيش وده ماسك إ ز ا ز ه خمره و الفجر مش عارف إ ي ه أ ن ت كده عملت إيه ا ل ن ظ ر ة الشرعيه لكن هل نظرت لنفسك ب أ ن الله عز وجل الذي جعله في هذا الموطن بعدله هو الذي جعلك في هذا الموطن بفضله هو ده هي ا ل ن ظ ر ة دي م ه م ة أ ن ه لو شاء لتبدلت الامكنه ولتبدلت القلوب لو شاء لكنت أ ي ض ا مثلهم ولكن هذه مجيئه الرحمن يبقى أ ن ت ب ا ل ن ظ ر ة ا ل ش ر ع ي ة ان اللي بيعمله حرام و ب ا ل نظر ا ل ك و ن ي ة بتنفع نفسك ا ل ع ج و فبتوجه إ ل ى الله عز وجل أ ن تحمد الله ملك الحمد الله رب العالمين لو شاء ل كنت م ث ل ه م ولكن هذا فضل ه وكرم ه وجود ه ورحمه ت ابن القيم كان يقول لك في مدارج السالكين قال ما سمعت شيخ ا ل إ س ل ا م من تيميا قط يتكلم إ ل ا ويقول أ ن ا لا لي شيء ولا مني شيء ولا بي شيء يعني أ ن ا لا ب ع م ل ح ا ج ة ولا مني ح ا ج ة ولا عملت ح ا ج ة ولا بيقولي لا والى ا ل آ ن أ ج د د و أ ص ح ح و أ ع ل م في إ س ل ا م ي وديني اللي هو إ ي ه هضم النفس اللي ه و هضم النفس ف إ ن النفس بها كبرياء فرعون لو أ ن ك لم تهضمه لخرج فرعون الذي بداخلك فيصير العاصي المنكسر عند الله خير من الطائع المتكبر هي دي بقى تفهمها ك ل م ة إ ب ر ا ه ي م ا ل ن خ ع لما ب يقول رب ح س ن ة أ و د ت بصاحبها إ ل ى النار ورب س ي ئ ة أ و د ت بصاحبها إ ل ى ا ل ج ن ة تفهمها بقى على الذي ذكرناه يبقى لازم مهم جدا إ ن ك تكون شف عندك شفقه بالناس ش ف ق ة بالجاهل ش ف ق ة بالعاصر مفهوم بانك لازم تنظر له كلا ا ل ي كلا النظرتين بالنظره ا ل أ و ل ى تؤدي الحق الشرع ل أ ن النظره الشرعيه و ب ا ل ن ظ ر ة ا ل ث ا ن ي ة بتنظر ن ظ ر ة ا ل م ن ة بل الله يمن عليكم و لولا فضل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان إ ل ا قليل و لولا فضل الله عليكم و رحمته أ ن ا ب ط ل ب العلم بفضل ه و رحمته ب ص ل ي بفضل ه ورحمته ب ق و م الليل بفضله ورحمته ب ص و م ب ق ر أ ب ح ف ظ ب ذ ا ك ر ب ط ي ع بفضله ورحمته يبقى لازم تستصحب ن ظ ر ة المنه يوم ما لم تستصحب ن ظ ر ة المنه ي أ ت ي هنا ا ل خ ز ل ا ن ن س أ ل الله السلامه والعافيه وصل يبقى لذلك أ ب ي غالب لما س أ ل ه تقول ما تقول ثم تبكي يبقى البكاء هنا ا ل ن ظ ر ة الكونيه كلاب اهل النار ا ل ن ظ ر ة الشرعيه وصل الكلام نقف عند هذه ا ل آ ي ة ل أ ن فيها أ ي ض ا ع د ة ملاحظ نقوم نصلي ا ل س ن ة ثم بعد ذلك بعد ا ل ص ل ا ة نكمل إ ن شاء الله